بَتِ اَيَاتٌ لِقَوْمٍ يوقِنون وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيات لقوم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 ثُمَّ مَنْ يُصِرُّ اسْتِكْبَارًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِن آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ مَّن وراءِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي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 وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّون وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُّبْ آبَاءَنَا إِنْ كُنَّا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 وَقِيلَ الْيَوْمَ لَنْ نُنْسَاكُمْ وَقِيلَ الْيَوْمَ نُنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَقِيلَ الْيَوْمَ لَنْ نُنْسَاكُمْ كَمَا نسيتم لقاء تَخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ عَزًّا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ فَلِلههِ الحَمْدُ رَبِّ السَّموَاتِ وَرَبٍّ أَْضِ رَبِّعَمين فَلِلَّ الحَمْد رَبِّ السَّمواتِ وَربَبّ الأأَْرضِِ رَبِّ العالممين وَلَهُكِبَِهُ في السَّمواتِ وَ الأ وَهُوَ العزيزُ الحَكين